أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات zul kitabi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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سوَيْتُه ونفَخْتُ فيه من روحِه فقَعُوا له ساجدين فسجَدَ الملاَكَتُ كُلُّهُم أجمعون إِلا إِبْلِيسَ أَبَى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 إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لا عبادك من غم المخلصين. قال هذا صيّرات علي مستقيم. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتكين في جنات وعيون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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ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 Qala wa man yaqulu tumir rahmatu rabbi illa dunnul Qala fama mursalun إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسل sana, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 قَالُوا أَوَلَمْ نَكْعَلِ اللَّهَ لَمِنْ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَالٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ لِلظَّالِمِينَ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 ''İn رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاكُ الْعَلِيمُ ''ولَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إن أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فَوَارَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ أَنعَمْنَا عَلَيْكَ أَنكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بحمد ربك سيأتيك اليقين